ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجن خلقناه من قبل من نار السمون وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا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 أبى أن مَعَ السَّاجِدِينَ الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم مِن أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللحنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من يوم الوقت المعلوم قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت لا أزينن لهم، لا في الأرض، ولا أجمعين، إلا إبادك منهم المخلصين. على هذا صراط علي مستقيم. إن ليس لك عليهم سلطان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 منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام أدخلوها بسلام نامدين هدانا ما في صدورهم من غل إخوانا اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي اني انا الغفور أَمَّنْ عَذَابَهُ وَالْعَذَابُ لِلَّئِينَ وَنُنَبِّئُهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ ذَهَبُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا أَلَئِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ أَعَلَوْنَا تَوْجَلِنَا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ عَلَى بَشَرَةٍ عَلَى أَمْمَ السَّلِيَّ السنية الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربي إلا